كَذَذِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَارًا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوم إذن زرقا يتخافتون, يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا الجبال ويسألونك عن الجبال فقل يناسفها ربنا سفها to a woman لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب